وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لامي مري تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون